「あなたの手を借りて y a u ああ。<音楽><音楽> ا ل ح م د لله ر ه النابلسي للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك نعبد و you <laughs> ưu tiên